آتنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا فَطَرَبْنَا عَلَى آذَانِنَا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ ما لَبِثُوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدهم هدا ولبقنا على قلوبهم إلقاموا فقالوا ربنا رب فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء ويأتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان من بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم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 ذلك من آيات الله مي يهدي الله فهو المهدد وَمَن يُضِلَّ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضٌ وَهُمْ رُقُودُ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضٌ وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليمينِ وَذَاتَ الشمالِ وَكَلَبُهُمْ بَسِقٌ ذَرَاعِيهِ بِالوَصِيدِ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 هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا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 أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن مَا فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أن يشاء الله اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَنَبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا الله قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ له ضيب السماوات والأرض أبصر به وأسمح ما لهم من دونه من ولي ولا يشعر في حكمه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 كلت الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيء أو وفجرنا خلالهما نهراء وكان له ثمل فقال لصاحبه وهو يخابره أنا أكثر من كماله وأعز نفراء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 بِالَّذِي خَلَقَتْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ طُفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا بَكِنَهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقْلَمْ مِن كمالا وولدا فعزى ربي أي يؤذيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا أوحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاذية على علمشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير سببه وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاخترق به نبات الأرض فأصبح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 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذوريته أولياء من دوني وهم لكم من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المطلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا وإنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ونقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب حبلا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 وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجد من دونه موئلا وتلك القرى أثنكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلضا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آت غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت إذ أتينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أن سانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آتني ما قصص فوجد عذبا من عبادنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له مزاها أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني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 فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لظلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأذين ما لم تستطع عليه صبرا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمل وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تقدع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه فضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين استذين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إني أجوج وما أجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا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 حتى إذا سامى بين الصدفين قال أنفروا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما أي أن يظهروه وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعب ربي جعله دكاء وكان وعب ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا هل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، 18. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ فِرْدَوْسٍ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرف بعبادة ربه أحدا